112. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان 113. والأرض وضعها للأنام 114. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 115. والحب ذو العصف والريحان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبا 119. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 110. وخلق الجن من نارج من نار 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. رب المشرقين ورب المغربين 113. فبأي آلاء 114. ورج البحرين يلتقيان 115. بينهما برزخ لا يبغيان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. يخرج منهما اللؤلو والمرجان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 في السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فبأي آلاء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 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. فيهما عينان تجريان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. فيهما من كل فاكهة زوجان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. كأنهن الياقوت والمرجان 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. ومن ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. فيهما فاكرة ونخل ورمان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهن خيرات حسان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان